وَمَنْ يَقُلُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا لِذْقًا كَرِيمًا يَدِسَ أَن نَّبِي إلَ تُنكَ أَحَدِ مِنَ النساء تَقَتٌَّ فَلَا تَخْضَ النَّجِ القَولِ فَيَطُ مَاعََّذ فِي قَلْبِه مَ رَضُ وَكُلِنَّ قَلََّعَرُوفَ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية لولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنَِّ ما يُريد اللهَّهُ لُذهِ فَاعَ قُمريدَ سَأَه البَيتِ وَيُطَهِرَكُم تطهيرا وَالْقُرْآنُ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِ المُسللِمِينَ وَمُسلماتاتِ وَمُمِينَ وَمُمِاتِ وَقانتينَ وَقانتاتِ وَصادقينَ وَص قادِقااتِ وَص وَابِاتِ وَخاش وَالخاش عينَ وَخاشعَاتِ وَمُتَصَّقينَ وَمُتَصَّقاتِ وَ مَاكِ وَالحَافِ وينَ فرُوجَهُم وَالْحَافِ وينَ فرُوجَهُم وَالحافِ ظاتِ وَذكِرينَ اللهَّ كَثَِ وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ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 عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكًا لِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِه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 فتَ اللهَّ فيَّذينَ خَلَهُ مِ قَبل فكَانَ أَمرر اللَّهِ قَدَرَ قُدونََّذينَ يُبَّغونَ رِسَاتِ اللِ وَيَخُشْشَونَهُ وَلَا ي لا احد الا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمدا نبيا احد لَكُمْ وَلَكِ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 تحيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا شَهدَ وَمُبَِّرَ وَنَذيرَ وَدَعَن لَ اللَِّ بِإِذّهِ وَصِ جَ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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن سراحا جميلا يا أيها النبي أو إنا أحللنا لك أزوار. صللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما س عَّك وَبَنَاتِ عَِّكَ وَبَناتِ َّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خلَاتِكََِّهَا جَرْر النَّمَعَكَ وَمرَاءَةَُ مِنَك وَنَرَأَتْ امُومِنَةَ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ نَرَا دَ النَّبِيِّ تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فيه أزواجهم وما ملكة إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ورجيمن تنساء اميدن هون وتوي اليك من تنساء ومن يتقى يتيم من عزل جناح عني ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كل من والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل به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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي لا ان يغزون لكم الى طعام غيرنا. غرينَ إِهُ وَلَ وَلَِ ذدُعيتُم فَد غُلُ فَإذَا طعتُ فَن تَشِروا وَل مُتَسِينَ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوذِي النَّبِيَئَ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّاسَ فَاسْأَلُوا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعِلْمِ فَإِنْ كُنْتُمْ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا ذلكُم كَان دَ اللهَِّ عَومَ إ تُبَدُ شَي أَنَ تبدو شيئا أو تُخفُوه فَإِنَّ اللهَّ كَانَ بِكُر شَي إِ لا جناح عليه النفير La La La كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل عليه وسلم تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا ولا اخره واعد لهم عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله وفق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 قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا وطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لما نتعلى سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهُمْ مِنْ سُقْقٍ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جهولا لِوعذِبَ اللهَّ لِمُنَافِطينَ وَمُنَافِ قاتِ وَالمُشْكينَ وَمُشْكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَ المُمِنينَ وَمُومِنَ وَكَانَ اللهَّهُ وَقُورَ وَحمَ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 يعلمَّمُ ماَا يَلِجُ فيِي لَِّ وَماَا يَخجُ مِنْهَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّماءِ وَماَا يَ عدُ فِيهَا وَهُو وَ الرَّحمُ وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في ولا في الأرض ولا أصل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبه بِأَوْكُمُ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ نَّكُم لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَنَّى عَلَ اللَّهِ كَاذِبًا أَم بِجِنٍّ بَنِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا لَمَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أويبي معه والطير لَهُ له ان اعمل صالحات وقدر في السر واعمل صالحا اني بما تعملون بصير وَإِذْ سُلِئَ مَا النَّرِيحَةُ غُدُهَا شَهْرٌ وَرِيَاحُهَا شَهْرٌ وَأَنزَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإذن ربه وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ وحارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من بادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلوا ورسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل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 قَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلًّا مَّزَّقًا في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إليه فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها وربك على كل شيء حفير قلوا ادعوا الذين زعمتم